الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عرجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين عملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا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 فضربنا على آبادهم في الكهف سنين عذبا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه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 وَتَرَشْ الشَّمْسَ إلَى طَلَعَ التَّزَارُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَدُوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَن يُضْلِفَ لَلْفَدِيدَ لَهُ وَلِيَمُرُّ شِدًا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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن عاد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن أن لشيء شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت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 ولا يشرك في حكمه احدا واثل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تلد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اوفى قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الولوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفد دوما خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لو نفرا فر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأزدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ردلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واورضوا على ربك صفا لقد بئتمونا كما طلقناكم أول الله بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 وما كنت اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا سركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا, لكم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يردوا عنها مصرفا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 وَمَا نرسل المرسلين إِلَّا مبشرين ومنذرين يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَا أَيْفْقَهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَأَ وَإِنْ تَدُوْهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَىٰ وَرَبُّكَ الْعَفُوُّ الرَّحْمَنُ لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَدْمَى بَيْنِهِمَا مَسِيحُهُمَا فَاتَّخَذَ شَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْدًا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ رَأيتَ إِذَا رَأيناهُ إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي مَسِيحُ الْحُضُودِ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على ما قصصا قال لا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا منا يردنى وأعلمهم إلا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت بشدة؟ قال إِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صمرا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا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 قد ضفا قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان راؤهم ملك يأخذ وكان راؤهم ملك كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أي بادلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرًا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يد في في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فارد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما فاراد ربك ان يبن غاء اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى اذا بلو بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا